مهدي مهدي انت انت انت انت انت انت انت انت انت الظهور تجادبني دبني بفرحة الظهور يلي بصبري تشم طالبني لبني من صبر قصور الغابة والله كلهابني هبني يا مهد النور وفراقك مرنوشة يبني يا ابني الثار المعفو محبت محبت شياله لنا بالهادي وعاله شياله لك ابد شياله يا شمال نبقى فضاله محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد عمالك كل ما حب اعمالك تنقبل بك اعمالك انت انت بلي وبل فيك الجمال فتن من انت بلي ومنك فيك الجمال فتن فيك يا مهدي مهدي يا مهدي مهدي مهدي, مهدي, مهدي بايعتك يا العز العالي عالي اسمك ينشال غنت اسمك يا موالي والي بكل الأحوال أفديك بدمي يا الغالي غالي يا أبو الأفضل بايعتك يا خير أعمالي ما لي غيرك يا ظلال محمد محمد محمد محمد محمد محمد رحضانك بنبن حضانك مهدي العالي شانك بإيمانك هو تبع إيمانك ثورة على عدوانك روحنا روحنا انك تنتجي بحسانك يا فيك الجمال كل لي فيك الجمال فتت ميني وانتي ساري ساري بك في الأكدار يا يا باتي وداري داري كل الأسرار انت النبحل يروي ناري ناري بسمك تنهار لو انت نهاري وشجاري جاري جاري بدمي يا فار Why is it hurt? I'm sociedad, it's un Bref, my public бл Puis the wind and theınıy I am paha'na From aquí en USA وطانا انت كن لي وطن فيك فيك <تصفيق> الجمال اتى بك الف ثاني يا ساكن قلب وجداني داني بكل احسان انت شعاري وانت لحاني انسان يا مهدي رباني باني بين تحمينا في الادى تحيينا في حنانك تحويني <تصفيق> انت يا في الشدا يدك فينا مهدينا رحمه من ضارينا للمعاني تشفينا من لي ومن فيك الجمال الفتن من انت من لي ومن فيك الجمال فتن بدي نهدي يا مهدي مهدي مهدي بدي يا مهدي بدي بدي بدي بدي يا مهدي مهدي